بوك تو ننتضيت تسعون تسعون أور درورة تو رقم اثنان الأمر اثنان الرواي ميكرا احلق ذقنك ليتحلق ذقنك له اغتسل ارتسل كرهو سرح شعرك سرح شعرك تلفونو تلفونوني اتصل. اتصل حضرتك اتصل. اتصل حضرتك تلان تلاني ابدأ ابدأ حضرتك ابدأ ابدأ حضرتك بوشان بوشاني قف قف حضرتك اسكت لتسكت حضرتك لرى لرانيكتا دع هذا دع هذا حضرتك دع هذا دع هذا حضرتك ثوي ثوني قل هذا قل هذا حضرتك قل هذا قل هذا حضرتك بلي بليمي اشتريه اشترِ هذا حضرتك لتشتري هذا لتشتري هذا حضرتك موسي كور اي بان داشن لا تكن ابدا غير صريح لا تكن ابدا غير صريح موسو تريكو كور اي با فيتور لا لا تكن أبدا صليب مسكور إي باسيلشم لا تكن أبدا وقحا لا تكن أبدا وقحا ييتسمن إنداشم كن دائما صادقا كن دائما صادقا, كن دائماً صادقا. كن دائما لطيفا كن دائما لطيفا يكيثمون إسييلشم كن دائما مهذبا كن دائما مهذبا شكوفشي ن سبي أتمنى أن تصل منزلك بأمان لتصل بأمان إلى المنزل كويتيسوني برفتم اعتني بنفسك جيدا اعتني بنفسك جيدا نا قم بزيارتنا قريبا مرة اخرى قم بزيارتنا قريبا مرة اخرى Për të pare libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.def.